تقتلون أنفسكم وتخرجون فريق منكم من ديارهم وتخرجون فريق منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والرذان وإيئتكم أسرار تفادوهم.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 111. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل 112. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس 113. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم تكبرتم ففريق كذبتم وفريق تقتلون وقالوا قلوبنا غل بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون